خلاص خلاص يا وائل بيننا النهاية اه انت لي هنا الصوت يا وائل يوه أنا هعرف إنك حذرتني من نباتات السامه ومن جحر الثعابين ومن توظيف الأموال بس ما قدرتش اقاوم يا أخي ما قدرتش اقاوم أنا ضعيف يا وائل وجاهل وغبي وبغزل كل اللي حواليا بس على الاقل دمي كان خفيف لا برضو طب اسكت بقى اسكت ما اسمعش حسه بقول لك اسكت طب على فكرة بقى انت كوره انت شيء انت ناسك من خيالي انت مش حقيقي انا احسن منك عشان انا حقيقي جسمي حقيقي فكري حقيقي فشلي حقيقي عدم إدراكي وعدم قدرتي على الانتماء في المجتمع بشكل طبيعي برضو حقيقي انت ايه؟ عملت ايه ها تقدر تقول لي عملت ايه طبعاً ما تقدرش تقول لأنك كائن غير متكلم يا فاشل يا اللي ما تقدرش تتكلم زي وفي هنا احنا سكتنا له دخل بحماره لسه قيري راحت فين أعز المشاهدين السلام عليكم أخواني وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح في يوم 6 سبتمبر سنة 1992 خلال جولة لمجموعة من الصيادين في غابات ألاسكا بيكتشفوا جثة شاب متحلل جوه باص قديم خردة كان يستخدمه الصيادين كشلتر وقت العاصف يخشوا فيه الصيادين هيستغربوا شوي لأن هذا الشاب اللي ميت مش من المنطقة أو هكذا ظنوا يعني مصنوم هيتاكد لما يعرفوا هوية الجثة الجثة دي هتكون لشاب اسمه كريستوفر بكندلس شاب عمره أربعة وعشرين سنة صغير بعد ما يتقرر من الجامعة إنه هيتبرع بكل مدخراته. اللأهل يحويشوا في حياتهم ويتخلى عن مستوى معيشته المرفه ويقطع علاقته بالناس ويعيش كرحلة في الطبيعة. كريستوفر اقتنع إنه لما أقرب للطبيعة هيقرب النفس بحيدا بقى عن هذا العالم المادي الاستهلاك اللي إحنا عايشين فيه. ولكن كريس رحلته الرومانسية هتنتهي بموت بطيء وملمة من الجوع على مدار أيام بعد السمم حصله لما اكل حبوب نبات ما ينفعش يأكلها. قصة كريس هتحول لكتاب بعنوان إنتم ذوايل. والمخرج شون بان هيحولها لفيل بنفس الاسم سنة 2007 ومن بعدها هتحول هذه قصة إلى رمز. آلاف الجوابات هتتبعت لمؤلف الكتاب من شباب بيشكروه على إن القصة بتاعته ألهمتهم وبيوعدوه إنهم هيهربوا من العالم الحديث هم كمان ويجربوا مغامره كريستوفر نهايت الشباب بالفعل هيروحوا ألاسكا يزوروا الباص اللي كريستوفر مات فيه واللي الطريق ليه خطير وبيمر بنهر قاتل نهر اسمه تكلانيكا لدرجة إن حراس الغابات هيقولوا ان 75% من عمليات الإنقاذ اللي تمت في المنطقة ما بقيتش الصيادين عايشين هناك دي بقت لشباب من بره الاسكا بييجوا عشان يزوروا الباص الشباب الحالم بيقولها الجميل ده وما يعرفش يجي بينهم بيجرب مغامر ندي بلده زي المراهق جوناثان كرو اللي هيموت سنة 2013 في غابات اوريجون الأمريكية في محاولة لتقليد رحلة كريس لحد ما الحرس الوطني اقول لك يا جماعه ارحموا اهالينا <تصفيق> احنا هنغير لك هنشيل لكوا الباص من هنا وننقلوه من المكان الخطير اللي كان موجود فيه في الغابة ألاسكا خدت القرار ده بعد حادثه غرق لزوجين سنة 2019 وهم بيحاولوا يعبروا النهر للباص يا عزيزي تروح الاسكا عشان تلاقي شغفك في باص خردة بعشه كاوتشاته الكاتب كريك ميدريد قال ان في حاجه غلط في قصه كريستوفر دي يعني هي قصه تراجيديه اه ولكن مش الضروره خالص ان صاحبها يستحق الشهره او انه يبقى مصدر الهام لان في رايه ده شاب غني وساذج بيتعامل برومانسيه مع طبيعه لا ترحم ومات بسبب جهله بقواعد الطبيعه دي بصراحه يا ابو حميد انا كنت شايف كده بس كنت مخسوف اقول ليه عزيزي مكسوف مني الله انا عمري يعني هزقتك عشان انت قلت حاجه انا طول عمري بحب بشجعك ان انت تسال وتفكر وتعمل كده انت يا ابو حميد ده لو اطورت لك في الباص مع الواد ده كنت عشارتك. بينما الكاتب العلمي ستيف سيلبرمان وجه مناشدات للمراهقين يقول لهم ان قصه كريستوفر دي انتهت نهايه ما سوية. تستحق أننا نبقى حذرين في التعامل مع الطبيعة وليست قصة رومانسية متهورة يا إيزي عزيزي كريستوفر كان شاب غني وحالم ما خدش الوقت الكافي لفهم ودراسة الطبيعة اللي هيتعامل معها ولكن ده مكانش الحال مع النشط البيئي والمخرج ديموثي تريدول اللي قضى 13 سنة بيدرس وبيوثق حياة دببة الجريزلي بيرز في محمية في ألاسكا محمد هو أي حد بتزين في أي حاجة بيقول رايح ألاسكا محمد انت بتحمل ألاسكا؟ كل ما مع <تصفيق> حلو عزيزي الافيدا تيموثي بعد عشرات الأفلام اللي صنعها عن علاقته الودية مع الدببة هو وصديقته سوف يتم افتراسهم سنة 2003 على إيد دب في المحمية نفسها المخرج الشهير فيرنر هيرتسوك اللي هيعمل وثائقي عن حادثة دي بيقول إن كل الفيديوهات اللي صورها تيموثي ووصف فيها الدببة إنها حنونة وذكية فيرنر لما رجعها بعين مخرج ما شافش فيها غير دببة بتتحرك بلا و بلاه لا فيها حب ولا رحمة ولا مشاعر من الأساس فيرنر وصف ده وقال أنا شوفت بعناية في عيون هذه الدببة إن طبيعة لا هي رومانسية زي ما شافها تيموثي ولا هي حتى متوحشة وبتكرهنا وضدنا إنها ببساطة هي لا مبالية uninteresting <تصفيق> بالدب ما خانش تيموثي ما فيش خيانة هو أكل وببساطة شديدة لأنهم كانوا شهر أكتوبر وكل اللي شغلوا إنه أكتوبر وقت تخزين الأكل قبل الشتاء وكل اللي شافوا في تيموثي حتى اللحمة بتحرك شهدهون هتزيد وقت البيات الشتوي مش صديق وعش سنين وأخويه وحبيبي وجدع وبنو أهل اللي ما جابوش والدي. ميل حاجة دفينة وقت الشتاء هنا عزيزي يجب إن إحنا نوقف واقفة لي في ناس زي وكريستوفر ممكن يسخروا حياتهم للتواصل مع الطبيعة مش تواصل علمي أو حذر زي علماء النباتات والحيوان ما بيعمله وإنما بيتواصلوا مع الطبيعة تواصل رومانسي ديبوثي أعلن كتير إن الحياة مع الدببة أحسن من الحياة مع البشر دي عزيزي زي مشكاة في كل الناس أنا بشتغل نجار هشوف الخشب أحله من البشر أي حد عزيز في أي موضوع يقولك اللي أنا بعمله ده أحله من البشر كرة السلة أحله من البشر كريستوفر كمان كتب في مذكراته إنه وجد ذاته في الطبيعة ما عرفش يلاقيها في المدينة المتحضرة في النهاية كانوا ضحايا للطبيعة اللي خبر عن نفسها في صورة نبات سام أو دب بيجهز لبياته الشتوي. قد تبدو ليك يا عزيزي في سردياتك الرومانسية دي حوادث نادرة، ولكنها في الواقع روتين يومي ممل بيحصل كل يوم في الغابة. كل يوم في الغابة في فريسة وفي مفترس. في نبات سام وفي حيوان في موسم التزاوج وفي حيوان في موسم البيات الشتوي وحيوان في موسم التكاثر في ليلة في فريسة وفي مفترس كل يوم. لو خدتك يا عزيزي في رحلة بالزمن هتلاقي إن علاقتنا مع الطبيعة كبشرية ما بدأتش كده خالص. امرنا يا عزيزي ما كان عندنا اي رومانسية للطبيعة قد تظن ان انا بجهس لخروج درامي الحقيقة ظنك في محل انا خيري خروج درامي ورجعي رجوع عادي العمال أحظوا أن بنهاية العصر الجليدي وعلى مدار آلاف السنين بدأ التنوع البيولوجي في الأرض يقل 178 فصيلة من الثدييات انقرضت ما بين 52 ألف سنة ل 9000 سنة قبل الميلاد التفسير اللي كان موجود لفترة كبيرة أن ده حصل بسبب التغيرات المناخية ولكن سنة 1966 هيقدم عالم الحفريات بول إس مارتن نظرية الأوفركل <تصفيق> هايبوثيس اللي بتقول أن كل هذه الثدييات ماتت عن طريق كائن واحد بيفرج على الشاشة دلوقتي <تصفيق> Do <laughs> النصارية دي توصفت بأنها ضمّرت التصور الرومانسي اللي بتقول إن أجدادنا عاشوا في سلام مع الطبيعة ورغم ان النظرية محل جدل إلا إن اللي بيتتفق عليه عمّا إن الإنسان بدأ علاقته مع الطبيعة بعداو وقتال باعتبارها مكان مصمم عشان يقتله والنجال وحيدة كانت في الحظر من الطبيعة قتل كائناتها قبل ما قتلوه وأحياناً لما عجز الإنسان عن قتل الطبيعة قرر إنه يعبدها فظهرت آلهة الغابة زي آجف أفريقيا إلهها عكس عليها البشر الصفات اللي كانوا نفسهم يشوفوها في الطبيعة فخلوها حنيينة و... شفية ورعية. يمكن. الطبيعة تسمع صلواتهم وتحن. البروفيسور مارك مازلم بيقول إن هذه العداوة هتتغير لما الإنسان يلاقي إن الحيوانات اللي حواليه عملت انقراض ومهنة الصد بتاعتنا ما بياش مضمونة وتنسىها أقل في سنوية ساعتها الإنسان هيتتجه للزراعة لو تمالت عزيف حاجة زراعة هتكتشف حاجة مدهشة جدا لو بتصطلب بشكل معين هتلاقيها صفقة جيل انتقال من حالة العداوة مع الطبيعة اللي عزت تقتلنا كل يوم لوفاء ترمي البيضة بتاعتك وتحطها في ظروف معينة وتستأنم الطبيعة تطلع لك الصمرة فهكأ بقى محتم عليك ان انت تاخد وتدي بشكل ودي مع الطبيعة تراعيها بقى تسقيها ماء تحافظ عليها وهي تديك المكافأة علاقة نفعني أنا فاعل وتتو على كبوته على راس الميت. محمد ده, ده كلام الطبيعة؟ لا عزيزي ده كلام المجاز. حسب كلام مارك العلاقة دي نفعت جدا لدرجة إن 96% من السديات على الأرض حاليا يا إما بشر يا إما livestock أي حيوانات بيراه الإنسان عشان الزراعة الإنسان يا عزيزي لما أقرب للطبيعة من الزراعة لا هي مش عدوانية ولا ضده زي يا السيد وقحراتها أيام عزيز السيد وكل تات السيد ولكن في حالة الزراعة هناك نظام تعاقب فصول وامطار وما كل واحد له شروط عشان يتزرع عقد مكون من بنود في طرفين بيفيده وبيستفيده وفجأة كده ينلب بنورت عند الإنسان أقولك طب ما الطبيعة مش وحش كارهنه. ده كيان له قواعد وقوانين واضحة لما نخش القرن 18 أو ما يسمى عصر التنوير الإنسان ما شاء الله تبارك الله عليه هيسيب الغيط والقوانينه ويبدأ يفكر بشكل علمي أكثر هياعرف قوانين نيوتن والفيزياء برضه هيلق الطبيعة الغيط مليان قوانين ويحقق اكتشافات علمية كلها المبنية على فهم الإنسان للقوانين الطبيعية اللي حواليه. الاكتشافات اكتشافات العلمية دي هتنقل البشر من الزراعة للصناعة. بطاقة الفحم والبخار. وبينما الإنسان كان نشطه الأساس الزراعة ما بيفرش الغيط ودايما لازم في الطبيعة الصناعة يعني مصانع يعني مدن بتتبني حوالين المصانع. فأراضي جرداء بعيد عن الريف. لما الإنسان ساب الغيط وعاش في المدينة وسط المكن والداوشا والدخان والأسمنت بدأ زي ما تقول كده يحاول تاني للطبيعة لفحة هواء. جلالات الغابة نجوم الليل بحنا عديزي أصبحت الطبيعة الآن الاكس اللي بتفتكر كل أيامها الحلوة وتنسى إنها كانت بتبهدلك وهنا بدأ تظهر حركة في الفن والأدب والرسم تسمم للحركة الرومانسي حركة بتقول إن الصورة الصناعية دي كئيبة ولون غراماتي لون الدخان والعوادم الدوشة والزحمة رفنا لنا الطبيعة أهم واحد في هذه الحركة هو الفيلسوف جان جاك روسو اللي كان عاد مرة بيرا جرنان سنة 1749 قدامه في الجورنون سؤال مهم هل التقدم الصناعي والعلم اللي بيحصل دلوقتي خلى أخلاقنا احسن؟ خلانا قريبين كده من نفسنا والجريدة عملت دعوة لقراءها ان هم يبعثوا مقالات أرجوكوا فسروا لنا فهمونا ليه الناس محبطه وبيحنوا للغيط والزرع بينما الراسماليه يا حبيبه قلبي شيلانه وشغاله وماشيه لوز اللوز بصوا هيكتب مقال هيتحول لفلسفة كاملة بيقول ان احسن حاله عاش في البشر لما ستيت اوف نيتشر تزرع ارضك تحلب جاموسك على جارك معاه وتيرجع بيتك بينما في المدينة كلنا سكننا جنب بعض وبدل ما كان كل واحد على راحته بقى في دلوقتي يتكتل كل حاجة للشغل وللغزل والركوب الحصان بقى نلبس يونفور من المصنع ولبس للحفلة ولبس للحرب كل واحد بدأ يقارن نفسه بالتاني من ناحية المرتب واللبس والمكانة وبالتالي الناس بدأت نفسهم أخلاقها بغزت وما بقتش راضيع وبدل ما نبص للسامة الزرق اللي فقينا بقى إنا نبص لللي في ايد غيرنا رسو ضرب مثلا بجدال شهير في زمنه حوالين السكان الأصليين للأمريكيتين وين التقارير الأوروبية اللي وصفتهم في القرن الستاشر أهلت إنهم كانوا ناس بسيطين جداً مادياً وراييين أكثر للطبيعة مجتمعاتهم متماسكة ومتعاونة وأكثر سلامة وسعادة من أوروبا ولكن بعد خروج من وصول الأوروبيين اتمدنوا وبقوا شبابهم رجل لا بد أن دور البرد يجي لك من حيث لا تتوقع يخليك تعز زيه ومشكلك زي هو أنا بقول واحد بيسمع مشكله وجداجي إلا الاستعمار وبعدهيندي يقتل هول هندي بسبب إسات كحول ولا شوية مجوهرات حاجات ليها مكانها عندهم ما كانش ليها معنى زمان لو كانوا عايشين في الطبيعة اللي فيها الجواهرة السمينة ما أي استعمال وظيفي في حياتهم اليومية وبالتالي ما لاش أي قيمة رصوها يحاول الطبيعة الأول مرة من حيز مكاني وشوية موارد بنحاول لفهم قوانينها ونسخرها لمنظومة قوانين مش بس هتسهل حياتنا وإنما لو مشينا معها هتحسن أخلاقنا حياتنا هتبقى أحسن لأنها هتكون أبسط. ولو مشينا ضدها أخلاقنا هتبوذ الآن ماري دوغلاس بتقول ان بعض الناس هتبدأ تشوف طبيعة منظومة قوانين مبهرة في دقتها أحسن من القوانين اللي بتحطها الحكومات وفجأة بيقرر الإنسان ان مصدرة قوانين وبتعت الصح والغلط في تفاعله مع البشر حواليه اللي هي أساسا مصدرة أخلاقية تتحول إلى مصدرة الطبيعي واللي مش طبيعي يعني أنت لما تكون بتخانق مع واحد ويجي حد يقول لك هو الدين بيقول إيه أو القبيلة أو الحكومة بتقول إيه بس السؤال دلوقتي هل السلوك ده طبيعي ولا مش طبيعي خد بالك يا عزيزي إنه وصف شيء طبيعي أو مش طبيعي حاجة من العاش وهتتغير على مدار العصور زي ما تغيرت المواقف بالعنصريات مثلا الأعراق المختلفة كان حاجة غير طبيعية ما هتقول لي بقى طبيعي ومش طبيعي هقول لك هتفضل شوف عشان كده تم وصف منظومة الأخلاق دي بأنها ميرسيناري أثكس منظومة أخلاق مرتزقة ممكن أي حد يستلمها ويأيدها عشان يضبطها على مزاجه ويساند أي قضية مهما كانت والإنسان كل ما زاد بعده عن الطبيعة وعاش في مدن أسمنتية متأمنة على بعد آلاف الأميال من الغابات وكل ما بقت علاقته بالحيوانات إنه شايفها في مرمية في حديقة الحيوان كل ما بينسى اللي كان جددو بيشوفوه كل يوم طبيع يا عزيزي في وتوحشة بحيواناتها بعاصرها اللي حصل ان مع التمدد نزعت الإنسانية مش بس تخلي الطبيعة حبيبة الإنسان البعيدة اللي لما نوصل لها حياتنا هتتحسن وهتبقى أفضل لا دي كمان حبيبة احنا غلطانين في حقها القرن الثمنتاش اللي بدأ فيه هذه نزعة الرومانسية في التعامل مع الطبيعة كان هو نفس القرن اللي الإنسان بدأ فيه يعرف انه بدأ ينمر موارد طبيعية مش بتتجد العالم جورج سلويس هيقول سنة ألف سبعمائة ثمانية المعادن وقطع شجر الغابات وقتل الحيوانات عشان خاطر التطور الصناعي ده أزل لموارد مش هترجع وبعدها الكوكب هيقفل ويجيب ضرفه وده عزيزي على علاقتنا بالطبيعة مش بس رومانسية ولا كونها مصدر للقواعد والأخلاق وإنما علاقة مليانة بالشعور بالذنب واسألني عزيزي على العلاقات دي اسألني العالم جيمس لافلوك صاحب نظرية الجايا هايپوثيسس اللي بتقول إن الطبيعة بكل عناصرها بشر وحيوانات ونباتات عبارة عن منظومة واحدة كأنها كائن واحد حي وهيقول إن إحساس الإنسان الحديث بالزم بتجاه الطبيعة وإحساسه الشديد بالرومانسية تجاهها اللي عززه نمط حياة مصمم بعناية هذا النمط يخلي الطبيعة تبدو كيوت وبسمسم و أي مخاطر ولو شفتك هتخدك بالحطنة وهتقول لك إنك كنت فين يا أبني اترمي حبة عيني في حض المزرنة تشر كل ده حول مشاهر بعض الناس نحيد طبيعه إلى مشاعر تقديس واحسست بهذا الذنب اترجم في الخيال الجمعي السينمائي يعني مثلا فيلم اند جيم بيبيث ثانوس نص سكان الكوكب بيعتبرهم بارازايت تكاثرهم هيدمر الكون هيدمر الكون كمان مرة وفي الفيلم بعد المندحة بيتفاجئ الناس ان الطبيعة بالفعل بتتعافى والدلافين بتلعب والسماء بقت أنقى. وده اتحقق بالفعل في عالم الواقع مش بس في عالم مارفل الفيلسوف قال ليفانوفيتش بيقول ان أول ما الكورونا فرضت علينا الحظ ظهرت تصريحات بتعبر عن نفس الفكرة. ان البشر لما ريحوا قعدوا في بيوتهم تحت. يتدك معي بق فيه تصريحات كتيرة من ناس مهمين في المجتمع بتقول قد إيه اللي حصل ده كويس للطبيعة كويس للبيئة كويس للبيئة, كويس للبيئة الأم كويس لكوكب الأرض وانتشر من مشهور على الإنترنت وقت الكورونا بيقول earth is healing we are the virus الكوكب بيعتافى إحنا كبشر الفيروس الحقيقي مش الكورونا فدراسة اتعملت في سايمون فريزر يونيفرسيتي بعنوان environmental romanticism بتقول إن تصورات نقشة البيئة بقت رومانسية جدا لدرجة انها بتصور الأرض في حالتها المثالية كمكان خالي من البشر. التصور ده ما بعشر نحنا نحافظ على موارد الطبيعة عشان نحنا نعيش إنما الطبيعة تحولت إلى كائن حي بجرح وبتألم ولازم هذا الكائن يعيش حتى لو على حسابنا حتى لو إحنا لهنود ورغم إن الكورونا هي فيروس بينتشر وبينما الفيروس كائن بيمارس نشاطه الطبيعي والجراد اللي بيدمر النباتات برضه بيمارس نشاطه الطبيعي والأسد اللي بيأكل الغزالة برضه بيمارس نشاطه الطبيعي ما جاتش على عارمتي يعني تنسبولان المحكمة بس رح عزيزي من كرش نحن نقدر كنات أزمة كوكب وطبعا لازم نرشد من استخدام الموارد على بداية الأنضف للطاقة إخي منحيث المبدأ مش لازم نبقى قاسين عن نفسنا مش لازم نبقى عايزين بشر يموتوا عشان الطبيعة تتصلح إحنا بنعمل لأي كائن حقيقي بيعملوا سرفايف أي نعم بنحاول نسيرفايف بساعات رولكس وفيلال في الساحل الشمالي وطيرات خاصة وكل هذا الكلام ولكن يعني يوجد زا بوينت يا عزيزي وبعدين نشيحنا يعني أعقل كائنات في الكوكب من الدالة يا سيدي يا الله هذي مشاهد أنا عايزك تاخد بالك من لحظة مهمة جدا، وهي إن أغلب الملاحظات الرومانسية الحالمة. عن الطبيعة بلا بشر والكلام عن الطبيعة الصحية اللي ظهرت بعد الكورونا قالها ناس من طبقات عالية أو غني زي دوكي تيورك أو صحفيين وأنشطاء من طبقات فول متوسطة نش يعني لو مش شبعانا فمش قاعدة ونسبة كويسة من المغامرين اللي اتكلمنا عنهم في بداية الحلقة من عائلات well off مستقرة ماديا زي كريستوفر ليفانوفيتش بيقول في كتابه كل ما الشخص بيجيش في دولة متقدمة وهو آمن من ومن الخطر كل ما تصوراته عن الطبيعة بتكون مترفعة في رمسيتها عشان كده مثلاً بال لا ناس بترفض لقاحات الكورونا الحملات دي بتظهر في الدول المتقدمة اللي فيها الناس بيطلبوا علاجات طبيعية من الصناعية كتير من الستات في العالم المتقدم بتختار الولادة الطبيعية أو الولادة الناتشرال في المية لأنهم يطمنوا إني في نظام صحي قادر وقوي يتصرف لو في حاجة غلط حصلت بيقول الكاتب كمان في كتابه إنه سمع عرض من صحيفة نيويوركر للقبيلة دي في بيرو وحنقديه حياتهم طبيعية بدون أي تدخل صناعي ده خليهم صحة وسعاده ولكنه عزيزي <تصحة> لما راح هناك لا عم هواتف محمولة وكهربا وأجهزة كهربائية ده ناقص يا عم ايبود ولما سال المحليين قال لهم هل هم مبسوطين بالكهرباء؟ حسب وصفه عزيزي بصوا له عبيد عبيط قال له اكيد مبسوطين على الاقل ما فيش ضمه بالليل ونقدر نشوف لو في خطر جاي ما قاليش بقى وأنا النور بيعطلني عن الطبيعة وعن حبي للنجوم وعن اختلاطي بالأشجار عايزين يا عم تشوف الوحوش اللي جايه والله يا عزيز الراس مالي يا دلعتك حميد انت لهجتك عزيز بس هتلاقيني الشهر راس مالي الشهر الشيوعي متطرف الفرق الرومانسي بين عرض نيويوركر والواقع هو ده عزيزي اللي بيتسمى بتسليع الطبيعة هنا احنا مش بنقرب بشكل رومانسي للطبيعة احنا بنحاولها أتدانشر ديسكوايري خدمة أو سلعة استهلاكها بيكسر الملل والروتين اللي بتعملهم الحالة حديثة فينا عشان كده القبيلة دي ما تشافوش كأفراد بيعادم ومحتاجين تكنولوجيا وإنما جليري لناس إكسوتيك مش شبهنا ناس نروح نتفرج عليهم ونقول واو حاجة خالص كان يا عزيز الغرب بيودي علينا كده في الإكس بوبتعهم إنتها شرقيين واو تعرف يا عزيزي إن في أحد الإكسسوارات في فرنسا أظن كانوا هناك للي الدخلا كان المواطنين الفرنسيين يروحوا إيه ده؟ ده العرب عندهم حاجة اسمها للي الدخلا لما نروح نفرج ووو إحنا عزيزي مش مدركين اللي إحنا شايفين الناس دي من وراء إزاز الحياة المتقدمة ونظام Eat Less كوميشن لما قدمت للعالم على دايت نظام غذاء مثالي يقربنا للطبيعة بعيد بقى عن أي أكل معدل وراثيا بالتحليل تمكنت شايف إن من مليار إنسان في العالم أفر من انهم يجيبوا مكونات هذا الطعام وخمسة وعشرين بس من سكان الهند وجنوب آسيا هم اللي يقدروا يتحملوا تكلفته وها عزيزي لإن كل البدائل الغذائية اللي بيتم تقديمها باعتبارها صديقة للبيئة لا يتحملها إلا الأغنياء يعني على حسب إحصائية سنة 2019 فنص جالون من لبن الصويا سعره اتعدل لبعض دولار بينما الكمينة نفسها من لبن البقري سعرها 2 دولار فحتى الإنسان اللي قرر يتماشى مع الطبيعة ويبقى فييجان آخره هيجيبه ارتصع مية مش يعرف يجيب أفوكادو ألم بيقول إن فكرة رومانسية الطبيعة بتخلق إحساس بالزام زي ما قلنا ولكنه إحساس موجه بالكامل لل يقولها الغلط على حسب رأيي دول الجنوب والسكان الأفقر هم الأكثر معاناة عندهم تغير مناخي وتصحر ومجاعات بينما أهم الكيانات اللي بتعمل ده وتستحق الزم هي الكيانات الاقتصادية العملاقة الدول المتحضرة هيا تدفع على حسب الكاربون ميجورس ريبورت فواحد وسبعين في المية من الانبعاسات اللي صنعت الاحتباس الحراري مصدرها لنا ولنت عزيزي وإنما أنشطت مية شركة أبرزهم إكسون موبيل وشل وشيفرون وكانت حماية البيئة الأمريكية أصدرت تقرير سنة ألفين وواحد إن أهم في مجال البيئة واللتخاطت الخمسة 40 مليار دولار سنوياً ما جاتش من أنشطة الجامعات البيئة ولا الحلول الفردية بتاعة الشليمو هاد وإنما جت من فرض ضرائب على الشركات الكبيرة زي ضرбин بعثات الكربون والتلوث وكمان بدأ يتحفز الشركات بموارد زي شركة جادريج اللي بتدير جنب نشاطها أكبر مزارع لشجر المنجروف ده موجود في مومباي وبيمتص أكثر من 6,000 طن كربون كل دي عزيزي حلول موجهة للكيانات الاقتصادية اللي مسؤولة عن التلوث بشكل أكبر من الجميع ما تحولش تقنعني النحمد اللي في حلوان لما يشغب من الشليمو ورقة هينقز البيئة شاطرة عزيزي اللي الشليم الورق في كوبا بلاستيك أيوة عزيزي الكيانات الاقتصادية الشركات بالك يا عزيزي إن أكبر مصلحة لهذه الكيانات الاقتصادية أنها تحول الطبيعة لفكرة رومانسية كل واحد ينفذها بشكل فردي كلنا كأفراد لازم نغرق في إحساس فردي بالذنب تجاه البيئة وإحساس جماعي عدمي بيكره الإنسان في كل زمان وكل مكان بدل نبص بصر دي بشكل جماعي ونطلب منها أنها تتحمل هذه المسؤولية كل يا عزيزي منزيد الرومانسية كل ما يزيد إحساسه بالذنب يفضل أحمد في حلوان شيل ذنب مززنبه دذنب الشركة العملية الكيس أساس ورمت مخلفاته في أماكن مفروض ما يترميش فيها. في النهاية يا عزيزي الطبيعة ليست حبيبة رومانسية وإنما حيز مكاني وموارد مستخلفين عليها. بقائنا مرهون بالحفاظ عليها وتدميرها مش ناتج عن إننا مخلوقات طفيلة. إحنا مخلوقات بتكافح للبقاء زيها زي كل مخلوقات الحياة عزيز إن المسؤول عن هذا الكلام هي كيانات أكبر مننا هي اقتصادات بتمثل فيه شركات وبتمثل فيه حكومات غنية وعاشت فترة ظهار وعندها ما يكفي لشعوبها انها يعيش وينبسط ويهافو فن وابعد ناس عن تجربة مواجهة الطبيعة وأجل لوجه ده عزيز مش بيقول إن إحنا نهمل تعاملنا مع الكوكب ونعمله بقى باستهزاء ونستهتر ونرمي اللي إحنا عايزينه ونكل اللي إحنا عايزينه وكل هذا الكلام ولكن برضو مش لازم يبقى صادو هذا الحل الراديكالي والتصور المتطرف في رومانسيته ده لدرجة إن إحنا نحاول نلغى الإنسان من الكوكب وإنه الحل إن إحنا نعيد توزيع الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالكيانات الكبيرة اللي فعلا لو أصروا فيها هنساعد البيئة الحياة مش هتحسن لما نروح نعمل كم في الغابة الحل بإننا نغير طريقة الإنتاج وإدارة الموارد النهايه يا عزيزي ده ارضى لا ينكر مجهود الناشطين في هذا المجال لأن فعلا احنا لما عندنا توعيه بقينا نضغط على هذه الشركات ان هي تغير من ممارساتها فالملخص يا عزيزي ان كل الناس حلوة وكل الناس جميلة طول ما إحنا بنحاول وبنسعى دايما ان حياتنا وحياة الناس اللي حوالينا تكون أفضل ونحط بقى مع حياه الناس اللي حوالينا الحيوانات والنباتات وكل دول إن شاء الله اخيرا وليس اخرا يا عزيزي ما تنسوش في الحلقات اللي فاتت شوفوا الحلقات الجايه ننزل نبص على المصادر احنا على يوتيوب نشترك على قناه